تروح تعبكم وياسر الله سبحانه وتعالى ان تكونوا من من يصنع الحدث فزي ما قلنا احنا ايه الناس في الدنيا في بكذا نوع انسان بيصنع الحدث هو اللي بيبدا يبدا الفكره ثم انسان يشارك في الحدث يشارك معاه في الفكره وفي بقى انواع اخرى اتمنى ان شاء الله ان ما يبقاش منكم ايه فيهم حد اللي هو انسان بيتفرج على الحدث و بيسال ماذا حدث وليس له علاقه بالحدث وعدو لا الحدث ان تكونوا اعداء للاشياء السلبيه لان الـ الـ الامه نفسها او الـ الـ الـ الوضع اللي احنا بنعياه في هذا العالم يحتاج الى المبادرات المبتكره المبادرات اللي ما فيهاش حظ للنفس ايمان واحد سنه يسال نفسه لماذا خلقني الله يعني انا موجود ليه في الدنيا اصلا في ناس كثيره ما تعرفش هو مفكر ان هو جاي عشان ياكل ويشرب وينام وهي دي الحياه انما الحياه اكبر واعمق من ذلك اسمها ايه حياه ولنحيا انه حياته حياه دي معناها فيها بايه فيها الروح فتخيل انت بت بتخرج الروح في انسان ميت والانسان الميت هو الذي لا يقرا ليس له ليس معنى الانسان الميت هو ال الماي فقد الحياه فقط ولكن الانسان الذي لا يقرا فهو انسان ميت انا في ضمن ذلك الانسان الذي ليس لديه ثقافه فهو انسان ميت الانسان الذي ليس له هويه وطن ينتمي ليه فهو انسان ميت انسان بلا هويه كتير من السخريات والناس يقول لك ما بس احنا يعني احنا فرحانين ان الجزء ده جزء شبيه بامريكا اقول له ايه القصه مش ان انا اكون شبيه بحد القصه ان انا اكون انا انا والشعار الرائع جدا كن انت ولا تكن غيرك اننا محتاجينك تكون انت ما تكونش نسخه من حد لان الاساس ربنا سبحانه وتعالى خلانا ايه مختلفين لا يوجد اثنين على وجه الارض نفس النسخه بصمه ايد مختلفه بصمه اسنان مختلفه بصمه عين مختلفه بصمه مخ مختلفه بصمه جلد تركيبه جلد مختلفه فسبحان الله احنا مختلفين ليه علشان نبقى مميزين علشان نحط بصمتنا فاين بصمتك فين البصمه بتاعتك في ناس بتخش الدنيا وتطلع منها بلا بصمه هو دخل وعاش 60 سنه ومحدش يسمع عنه حاجه وفي ناس وهو ماشي كده حط بصمته هنا وسميته هنا وسميته هنا فدايما اقول ركز على ما يجعل لك امتداد بسميها ثلاثيه الامتداد ايه اللي يخلي لك امتداد في حياتك وبعد ما ماتك ثلاث حاجات علم ينتفع به صدقة جارية ولد صالح يدعو له خلاف ذلك ما فيش امتداد هتقول لي ارض يشتريها مش امتداد مال مش عارف مش امتداد شهرة مش امتداد كل الكلام ده مش امتداد